ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ حَامِيم ت َ ن ز ِ ي ل ٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ب َ ش ي ر ً ا و َ ن َ ذ ي ر ً ا فَأَعْرَضَ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م ف َ ه ُ م لَا ي س م َ ع ُ و ن و َ ق ا ل ُ و ا ق ُ ل و ب ُ ن َ ا فِي أ َ ك ِ ن ّ ة ٍ م ِ م َّ ا تَدْعُونَا إ ل َ ي ْ ه ِ وَفِي آ ذ َ ا ن ن َ ا وَقْرٌ وَمِن ب َ ي ْ ن ن َ ا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ف َ ع ْ م َ ل فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ي ُ و ح َ ى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الذيينَ لا ي ُ ؤ ت ُ و ن ا ل ز ك ا ت و ه م ب ا ل آ خ َِ ه م ك ا ف ر و ن إِ ا ل ذ ي ن َ م ن و ا و ع م ِ ل ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م أ ج ر ٌ ي ر م م ن و ن قُلآ إ ن ك ُ م ْ ل ت َ ك ف ُ ر و ن َ ب ِ ا ل َّ ذ ي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي ي َ و ْ م َ ي ْ ن و َ ت َ ج ع ل و ن َ لَهُ أ َ ن د َ ا د ً ا ذَلِكَ رَبُّ ا ل ع ا ل َ م ِ ي ن وَجَعَلَ فِيهَا ر َ و ا س ِ ي َ مِنْ فَوْقِهَا و َ ب ا ر ك َ فِيهَا و َ ق َ د ّ ر َ فِيهَا أ َ ق ْ و ا ت َ ه ا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ ف َ ق َ ض َ ا ه ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ و َ أ َ و ح َ ى فِي كُلِّ س َ م َ ا ء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ ا ل د ُّ ن ي َ ا ب ِ م َ ص َ ا ب ِ ي ح و ح ف ظ ً ا ذلِكَ ت َ ق ْ د ي ر الْعَزِيزِ ا ل ع َ ل ي م ف َ إ ِ ن أَعْرَضُوا فَقُلْ أ ن ذ َ ر ْ ت ُ ك ُ م ْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ ع َ ا د و َ ث َ م و د َ إ ذ ْ ج َ ا ء َ ت ْ ه ُ م الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةَ قَالُوا لَوْ شَاءَ ارَبَّنَا لَا ا ن ز ل َ م َ لَائِكَتَن فَاِنَّ بِمَا أ ُ ر ْ س ِ ل ْ ت ُ م بِهِ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ بِغَيْرِ الْحَقِّ و َ ق ا ل ُ و ا م َ ن أَشَدُّ م ِ ن ّ ا ق ُ و َ ة أ َ و ل َ م ي ر َ و ْ ا أ ن ا ل ل َّ ه ا ل َّ ذ ي خ َ ل َ ق َ ه ُ م هُوَ أَشَدُّ م ِ ن ه ُ م ْ ق ُ و َ ة وَكَانُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن ا ي َ ج ْ ح َ د ُ و ن ف َ أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ر ي ح ً ا ص َ ر ص َ ر ً ا فِي أ َ ي ّ ا م ٍ ن َّ ح س َ ا ت ٍ ل ِ ن ُ ذ ي ق َ ه ُ م عَذَابَ ا ل ْ خ ِ ز ي فِي ا ل ح ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا و َ ل َ ع ذ َ ا ب ُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ أ َ خ ْ ز َ و َ ه ُ م ل ا ي ُ ن ص ر و ن و َ أ َ م َ ا ث م ُ و د ُ ف َ ه َ د َ ي ن َ ا ه ُ م ف َ ا س ت َ ح َ ب ُّ و ا ا ل ع م َ ى عَلَى ا ل ه د َ ى ف َ أ َ خ َ ذ َ ت ه ُ م ص ا ع ِ ق َ ة ا ل ع ذ َ ا ب ِ ا ل ه و ن ف َ أ َ خ َ ذ َ ت ه م ص ا ع ِ ق َ ة ا ل ع ذ َ ا ب ِ ا ل ه و ن بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ك ْ س ِ ب و ن و َ ن َ ج َّ ي ن ا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ ك َ ا ن و ا ي َ ت َّ ق ُ و ن وَيَوْمَ ن َ ح ش ر أ َ ع ْ د َ ا ء ا ل ل َّ ه إ ل َ ى ا ل ن َّ ا ر ف َ ه ُ م ي و ز َ ع ُ و ن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 قالوا ʻمْطَقَ نَ ا ل ل َ ه ُ ا ل ذ ي أ َ ن ط َ ق َ ك ُ ل ش َ ي ْ ء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ و َ إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ر ج َ ع ُ و ن وَمَا ك ُ ن ْ ت ُ م ت َ س ْ ت ت ِ ر و ن َ أ َ ن يَشْهَدَ ع َ ل َ ي ك ُ م س َ م ْ ع ُ ك ُ م وَلَا أ َ ب ص َ ا ر ُ ك ُ م و َ ل ا ج ُ ل ُ و د ُ ك ُ م و َ ولا ل َ ا ج ُ ل و د ُ ك ُ م وَلَكِنْ َ ن ن ت ُ م ْ أ َ ن ا ل ل َّ ه لَا ي َ ع ل َ م ُ ك َ ث ي ر ً ا م ِّ م ا ت َ ع ْ م َ ل و ن وَذَٰلِكُمْ ض َ ن ُّ ك ُ م الَّذِي ض َ ن َ ن ت ُ م ْ بِرَبِّكُمْ أ َ ر ْ د ا ك ُ م ف َ أ َ ص ب َ ح ت ُ م مِنَ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ي ن ف َ إ ِ ن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ و َ إ ِ ن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ ق ُ ر َ ن َ ا أ َ فَزَيَّنُوا ل َ ه ُ م مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمِ وَحَطَّ ع ل َ ي ْ ه ِ م ُ ا ل ق َ و ْ ل ُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ ق َ ب ْ ل ه ِ م مِنَ ا ل ج ِ ن ّ و َ ا ل ْ إ ِ ن س ِ إ ن ه ُ م كَانُوا خ ا س ِ ر ي ن وَقَالَ ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا ل ِ ه َ ذ ا ا ل ق ُ ر آ ن ِ وَالْغَوْفِ ي ه ِ ل َ ع َ ل ك ُ م ْ ت َ غ ْ ل ِ ب ُ و ن ف َ ل ن ُ ذ ي ق َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا عَذَابًا ش َ د ي د ً ا و َ ل َ ن َ ج ز ِ ي َ ن ّ ه ُ م أَسْوَأَ ا ل ّ ذ ي ك َ ا ن و ا ي َ ع م ل ُ و ن َ ذَلِكَ ج َ ز َ ا ء وَعْدَاءِ إ ِ ل َٰ ه ِ ك ا ل ن ا ر ُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ا ل ْ خ ُ ل ْ د لَهُمْ فِيهَا د َ ا ر ا ل خ ُ ل ْ د ِ جَزَاءً بِمَا ك ا ن ُ و ا ب آ ي ا ت ِ ن َ ا يَجْحَدُونَ و ق َ ا ل َ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا رَبَّنَا أَرِنَا ا ل ذ ي ْ ن ِ أَضَلَّانَا مِنَ ا ل ج ِ ن ِّ وَالْإِنسِ ن َ ج ْ ع ل ه ُ م َ ا ت َ ح ت َ أ َ ق د ا م ِ ن َ ا ل ي ك ُ و ن َ ا مِنَ ا ل أ س ف َ ل ي ن إِ الَّينَ ق ا ل َ و ا ر َ ب ّ ن َ اللهَّهُ ثُمَّ ت ق ا م ُ ت َ ت َ ن ز ل ا ع ل ي ه م ُ ا ل م ل ا ئ ك َ ت َ ت َ ن َ ز َّ ل ُ عَلَيْهِمُ ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة ُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحزَنُوا و َ أ َ ب َ ش ِ ر و ا ب ِ ا ل ج ََّ ة َّ ت ِ ك ُ تُمْ تُ عَدُون نَحْنُ أ َ و ْ ل ي ا ؤ ُ ك ُ م ْ فِي ا ل ح َ ي ا ة ِ الدُّنْيَا وَفِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ت َ ش ْ ت ه ِ ي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أ َ ف ُ س ُ ك ُ م ْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ت َ د َّ ع و ن نُزُلًا م ِ ن غ َ ف ُ و ر ا ل ر َّ ح ِ ي م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 1. إ ذ َ ف َ ع ْ ب ِ ا ل ّ ت ي هِيَ أ َ ح س َ ن ف َ إ ِ ذ ا ا ل ذ ي ب َ ي ن َ ك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و َ ل ي ح َ م ِ ي م وَمَا يُلَقَّاها إ ِ ل ا ا ل ذ ِ ي ن َ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍ ع ظ ي م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 و َ ا س ْ ج د ُ و ا لِلَّهِ ا ل ذ ي خ َ ل َ ق َ ه ُ إِن كُنتُمْ إ ي ا ه ُ ت َ ع ْ ب د ُ و ن ف إ ن اسْتَكْبَرُوا ف َ ا ل َّ ذ ي ن َ عِندَ رَبِّكَ ي ُ س َ ب ِّ ح و ن َ ل َ ه ب ِ ا ل ل َّ ي ل ِ و َ ا ل ن َّ ه َ ا ر وَهُمْ لَا ي َ س ْ أ َ م ُ و ن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 إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب ِ ا ل ذ ِ ك ْ ر ِ لَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م و َ إ ِ ن ه ُ لَكِتَابٌ ع ز ي ز ٌ لَا ي َ أ ت ي ه ِ ا ل ب َ ا ط ِ ل ُ م ِ ن ب َ ي ن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خ َ ل ْ ف ه ِ ت َ ن ز ي ل م ِ ن حَكِيمٍ ح َ م ي د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 قُلْ هُوَ ل ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا هُدًى و َ ش ِ ف َ ا ء و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ فِي آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م وَقْرٌ وَهُوَ ع َ ل َ ي ه ِ م عَمًى أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ يُنَادَوْنَ م ِ ن م ك َ ا ن ب َ ع ي د و َ ل َ ق َ د آ ت َ ي ن ا م و س َ ى ا ل ك ِ ت َ ا ب َ فَاخْتَلَفَ ف ِ ي ه وَلَوْلَا ك ل ِ م َ ة ٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ل َ ق ُ ض ي َ ب َ ي ن َ ه ُ م و َ إ ِ ن ه ُ م لَفِي شَكٍّ م ِ ن ه ُ م ُ ر ي ب مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا ر َ ب ّ ك َ بِظَلَّامٍ ل ِ ل ع َ ب ي د ِ إ ل َ ي ْ ه ِ ي ُ ر َ د ّ ع ِ ل م ُ ا ل س ا ع َ ة ِ وَمَا تَخْرُجُ م ِ ن ثَمَرَاتٍ م ِ ن ْ أ َ ك ْ م ا م ِ ه َ ا وَمَا ت َ ح م ِ ل ُ مِنْ أ ُ ن ث َ وَلَا تَضَعُ إِلَّا ب ِ ع ِ ل ْ م ِ ه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا م ِ من ش َ ه ِ ي د وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ م َ ح ِ ي د لا ي س أ م ا ل ا ل س ا ن مِ د ع َ إ ا ل خ ي ر و َ إ َ س ه ا ل ش ر ف ََ و س ق َ ن ط و ل إ ن َ ذ ق ن ا ه ر ح م َ م َِ ب ع د ِ ظ ا ل ر م س ت ه ل ي ق و ل ً ا ه َ ل ي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً و َ ل َ ئ ِ ن رُّجِعْتُ إِلَى ر َ ب ِّ ي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا و َ ل َ ن, ن ُ ذ ِ ي ق َ ن َّ ه ُ م م ِ ن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أ َ ن ْ ع َ م ْ ن ا ع ل َ ى ا ل إ ِ ن س َ ا ن ِ اعْرَضَ و َ ن َ أ ب ِ ج ا ن ِ ب ِ ه ِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ ع ر ِ ي ض قُلْ أ َ ر َ أ َ ي ت ُ م ْ إِنْ ك َ ا ن مِنْ ع د ِ ا ل ل ه ِ ث م َّ ك َ ف َ ر ْ ت ُ م بِهِ مَنْ أَضَلُّ م ِ ن هُوَ فِي ش ِ ا ق ٍ ب َ ع د س َ ن ُ ر ِ ي ه ِ م آ ي ا ت ن َ ا فِي آ ف َ ا ق ِ وَفِي أ َ ف ُ س ِ ه ِ م ح َ ت َ ي َ ت َ ب َ ي َ ن َ ل َ ه ُ أ َ ه ُ ا ل ح َ ق ُ أ َ و ل َ م يَكْفِبِ رَبِّكَ أَنَّهُ ع ل ى على كُلِّ ش َ ي ْ ء ش َ ه ي د ٍ أَلَا إ ِ ن ه ُ م ْ فِي م ِ ر ي َ ة م ِ ن ل ِ ق ا ء ر َ ب ّ ه ِ م ْ ل َ ا إ ِ ن ه ُ ب ك ُ ل ِّ ش َ ي ْ ء م ُ ح ي ط